قَوْلُكُمْ الله دَوَاللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ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 من عذاب ألّب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفوسكم ذلك خير لكم إنكم تتعلمون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 إسرائيل وكفر الطائفه فأيَدَنَ الَّذينَ آمَنوا على عدويهم فأصبحوا ظاهرين